الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة في الكلام على هذه الآيات التي يذكر الله تبارك وتعالى فيها قصص بني إسرائيل وما جرى منهم وما جرى عليهم فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى خبرهم بقصة القتيل الذي تدارأوا قتله وتدافعوه ثم بعد ذلك أمرهم نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم يذبح يذبحوا بقرة بأمر الله عز وجل فكان منهم من التعنت ما كان ثم بعد ذلك أراهم الله هذه الآية وهي أحياء هذا القتيل فكان نتيجة ذلك وعاقبته أنقست قلوبهم في موطن ترق فيه القلوب وتلين وتستكين وتخضع إلى ربها وباريها بعد أن رأت هذه الآيات العظام فالله تبارك وتعالى بعد هذا يسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأهل الإيمان أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هؤلاء لا مطمع في إيمانهم هؤلاء لا يرجى انقيادهم وقد كانوا بتلك المثابة يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ان فهموا وعقلوا معناه يصرفونه إلى غير مراد الله تبارك وتعالى يصرفون ألفاظه كما يصرفون أيضا معانيه وهم يعلمون ذلك يعلمون هذا الجرم الذي صدر عنهم فلم يكن ذلك قد وقع بطريق الخطأ فهذا فيه تسلية ل النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان بأن لا يحزنوا ولا يأسوا على كفر هؤلاء وإعراضهم مهما ظهر لهم من البينات والآيات الدال على حقيه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم قوم عتات عتات على الله وعتات على رسله عليهم الصلاة والسلام وهم عتات على الحق بمثل هذه الحال التي يسمعون فيها كلامه تبارك وتعالى يقع منهم التحريف ويؤخذ من ذلك أن من لم يؤمن بما هو أظهر وابين لا يرجى منه أن يؤمن بما هو أخفى يعني إذا كانوا في هذه الحالة يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد عقلهم له من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فكيف يكون إيمانهم بما هو ليس بهذه المرتبة فهذا الذي يسمع كلام الله ثم يقع منه التحريف بعدما عقله أبعد ما يكون عن الاستجابة والاهتداء فلا يطمع في إيمانه كذلك أيضا أنخص الله تبارك وتعالى اليهود بتحريف كلامه في هذا الموضع وفي مواضع أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى يحرفون الكلم من بعد مواضعه ولا زال الحال على ذلك إلى يومنا هذا ولو قرأتم في تاريخ ترجمة القرآن ومبتدا ذلك ستجدون أن أول من قام بالترجمة هم أحبار اليهود وكذلك أيضا وقع ذلك من قبل بعض النصارى هؤلاء حرفوه منذ زمن بعيد بطريقه ترجمه لكنهم حبسوا تلك الترجمات من أجل أن يرجعوا إليها عند الحاجة ولم تظهر المطابع انذاك يعني هذا قبل قرون طويلة قبل أكثر من سبعة قرون فما أظهروها ولكن لما ظهرت المطابع أظهرت بعض الترجمات، فاضطر المسلمون إلى الدخول في هذا الباب باب الترجمة ولم يكن ذلك قد فتح فيما مضى لأن الناس كانوا في غنيه وكان الإسلام عزيزا وإذا فتح شيء من البلاد تعلم أهلها العربية ويقرؤون القرآن باللغة العربية وغاية ما هنالك في كتب أهل العلم كتب الفقه ما هو الكلام في ترجمة الفاتحة ونحو ذلك لمن دخل في الإسلام ولم يمكنه أن يتعلم ذلك باللغة العربية هل يترجم له وهل يصح أن يقرأها بالفارسية أو لا نقل هذا عن بعض الفقهاء من أهل الكوفة ولكن ترجمة القرآن من أوله إلى آخره لم يكن ذلك على بالهم فضلا عن أن يكون ذلك عملا واقعيا ولكن لما وجدت المطابع وطبع هؤلاء تلك الترجمات التي كتبها يهود ونصارى تشوه دين الإسلام فهنا جاء الحديث عن الترجمة وقع في ذلك خلاف كثير وجدل كبير فمن مانع لها ومن مجيز بضوابط إلى أن صار هذا القول هو السائد وتنوسي القول الأول مع أنه قال به علماء كبار وارجعوا إلى ما كتب في أوائل القرن الماضي كانت هذه القضية محل جدل كثير وألف فيها مؤلفات وكتب فيها مقالات واختلف العلماء فيها اختلافا مشهورا إلا أن ذلك قد تنوسي مع الأيام وصارت الترجمة أمرا سائغا لا يستشكله الناس في مثل هذه الأيام المقصود أن هؤلاء هم أول من قاموا بالترجمة لكنها ترجمة محرفة تشوه الإسلام وقبل مدة ليست بالبعيدة قبل سنوات أعلنت وزارة خارجية دويله إسرائيل بأنها قد أطلق مشروعا عالميا لتفسير القرآن بعنوان قرآن نت وما ظنك بهؤلاء اليهود إذا كانوا يتعاملون مع التوراة يحرفونها كما قال الله عز وجل تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا فما ظنكم بصنيعهم وفعلهم مع القرآن إذا كان هذا يفعلونه مع كبير أنبيائهم موسى صلى الله عليه وسلم ويقولون حينما سمعوا الله يكلم موسى عليه الصلاة والسلام يقولون في النهاية سمعناه يقول ان شئتم ففعلوا وان شئتم فلا تفعلوا هؤلاء ليس فيهم طب كما يقال ولا يرجى منهم إيمان ولهذا جاء هذا الاستفهام بهذه الصيغة الاستفهام الإنكاري أفتاطمعون وهو مضمن معنى النفي يعني هؤلاء لا مطمع فيهم وفيه معنى أيضا التقرير لعدم إيمانهم ومعنى التعجب أيضا كل ذلك مضمن فيه فكأنه قيل فلا تطمعوا أن يؤمنوا لكم أو فعجبوا من طماعكم في إيمانهم أمر يثير التعجب أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما كيف يقع هذا هذا أمر يثير العجب هؤلاء لا مطمع فيهم ويأخذ من قوله تبارك وتعالى ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أن التحريف بعد عقل المعنى أعظم وذلك لأن الجاهل قد يصدر من بعض التصرفات عن جهل لأنه لم يدرك المراد ولكن من عقل الشيء وفهمه وعرفه فإن ذلك يكون أقبح في حقه فقد اشترأ على محاده الله تبارك وتعالى مع علمه بذلك من بعد ما عقلوه وهذا فيه توبيخ لهؤلاء اليهود وذلك يلحق المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك كما ذكرنا بأن المساوى التي تكون صادرة من قبل الآباء فإنها تلحق المذمة المتوجهة إلى الآباء تلحق الأبناء إذا كانوا على طريقتهم ومسلكهم ومنهاجهم وقد كان هؤلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على طريقه أوائلهم وهكذا كانوا يسلكون مسلكهم مثل هذا لا يرجع منه رشد ولا إيمان ولا خضوع وإنما هنالك العناد والعتو والتمرد كذلك أيضا لاحظ هذا التكرار في هذه الأفعال ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه عقلوه وهم يعلمون عقلوه وهم يعلمون فالعقل والعلم بينهما مقاربة من جهة المعنى وهذا يدل على شدة قسوة قلوب هؤلاء وعلى عظم جرمهم عقلوه وهم يعلمون يعني القضية لم تكن ملتبسه أو أن هناك احتمالات أو نحو هذا وإنما كان ذلك بعد اتضاح هذا الأمر بحيث لا يبقى فيه ادنى التباس عقل مراد الله تبارك وتعالى فحملوه على المحامل الفاسدة وهم يعلمون المراد وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية عظم التحريف وان سمي بالتأويل حرفونه فإن التحريف يكون على نوعين كما هو معلوم تحريف الألفاظ والثاني هو تحريف المعاني فاليهود وقعوا في تحريف الألفاظ وتحريف المعاني حرفوا ألفاظ الكتاب المنزل وحرفوا معانيه وهذه الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستتبع سنن من كان قبلها حذو القذة بالقذة ولكن الله تكفل بحفظ هذا القرآن وإنا له انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهذا أمر تكفر الله تبارك وتعالى به لكن وقع تحريف المعاني كثيرا من قبل طوائف من أهل البدع والأهواء والضلالات ومن قبل أهل التعصب المذهبي أيضا فأهل البدع حرفوا المعاني فهم كما قال شيخ الاسلام رحمه الله يؤولون المعنى يعني يصرفونه عن ظاهره الى معان غير مراده هذا اذا امكنهم فان لم يستطيعوا سلبوا معناه المراد بحيث لا يدل على الحق او على قول المخالف وهذا كثير كالذين حرفوا معاني صفات الله تبارك وتعالى وحرفوا أيضا دلائل الاعتقاد الصحيح في أبواب الإيمان والقدر ونحو ذلك وكذلك أيضا أولئك الذين وقعوا في التعصب المذهبي فهم يتمحلون في لي أعناق النصوص من أجل أن توافق, أن توافق مذاهبهم وقل مثل ذلك أيضا في أصحاب الأهواء ممن يريدون أن يفهموا القرآن على وفق أهوائهم فيفسرونه بما تمليه عليهم هذه الأهواء وهذا لا شك أنه من التحريف ولذلك تجد هؤلاء في هذا العصر يرفعون عقيرتهم وتجد الواحد منهم من أجهل الجاهلين ويتحدث عن الحجاب مثلا ثم يقول هذه الآيات لا تدل على الحجاب يدنين عليهن من جلابي بهن يقول هذه ليست في الحجاب ولا علاقة لها بالحجاب وهكذا في الآية الأخرى فاسالوهن من وراء حجاب يقول هذه أيضا لا تتعلق بموضوع الحجاب وإنما هذه عادة من العادات التي ابتكرها الناس ثم بعد ذلك نشع عليها الصغير شاب عليها الكبير ونسبوها إلى دين الله عز وجل فهو لا يؤمن بالحجاب ويتكلم ويجادل ويتفلسف في لقاء في قناة فضائية يشاهده الملايين فهذا من التحريف يعني إذا أوردت عليه النصوص حرفها وحملها على معان أخرى غير مرادة وهكذا فيما يتعلق بالأحكام الفقهية لعلنا نتوقف عند هذه الآية وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين الله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه